بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ فَإِذْ كُنْتُمْ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ يَسْأَلُونَ يَوْمُ الدِّينِ يوم عَلَى النَّارِ يف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 INNAHUM KANU QABLA DHALIKA MUHSININ KANU QALILAN MIN AL-LAYLI MA YAHJ'UN WA bil قُل Sâ'il ve Mâhrub, ve fi al-ârî ayetlil-muqînîn, ve fi anfusikum, afâlatı bıçırın,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 Dünyanın kaderini bilenler, Allah'ın kaderini bilir. Allah'ın kaderini bilenler, Allah'ın kaderini bilir. Allah'ın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 إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيدي وإننا موسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدين.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 إني لكم منه نذير مبين كَذَلِكَ ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون